بسم الله الرحمن الرحيم بنابي اخواي بخشن مهربان قل هو الله أحد الله الصمد بل او اخواي تاكو تنيا او خواي بين يازو جين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد کەسی لێ نەبووە و لە کەس نەبووە وە هیچ کەس هاوشێوە و هاوتای